ولَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ ربكم ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذْ اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَطْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستنصرون فَالقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَجَأَنَا عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَطَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم وإن على آثارهم مقتدون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 وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِالْكَافِرِينَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون لَئِن أي النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ رِزْقًا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتٍ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُنْقَلِبٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين سَلْقَرِين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم انكم في العذاب مشتركون اف تسمع مَا أَوْتَاهُ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبًا نَبِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمًا أو نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحية إليك إنك على صراط